بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبدا ايحسب ان لن يقدر عليه احدا يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يرف ألم نجعل له عينين ولسانا وشحتين وهديناه النجدين فلقد من العقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم في مسربة يتيما أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصدر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشحمة عليهم نار مؤصدة